آه آه آه آه لا تنكسر لو شفت نفسك تكسرت ما دام فينا الكون ربك وتوب الله اليام انك دعيت وتذكرت ياخذك من هم الظلام والدروب دنياك لا ضاقت عليك تكدّت فوق المحن رباك غدولك ارجواك و اخذت لك ساعه لحالك وفكرت حسيت تعنك في دموع مو صوبي ياك لا ما جت فوق المحنه عدونك عقوبة وأخر تلك ساعة لحالك وأفك حسيت عينك في الدموع مصوبة لا تنكسر لو شفت نفسك كسرت ما دام فيها الكون ربك وتوبة الله ليا منك دعيت وتذكر يا خيك من هم الله ودروب جيتو تعترف من غيري علي الحسوب وانا استحيت من الذنوب وتغيرت ولكل واحد يختئ من ذنوبه عندك عندك انا يا ما مشيت تعثرت غلطات من غيري علي حسوبة وانا استحيت من الذنوب وتغيّرت ولكل واحد يستحي من الذنوب تبيّا كلها ضاقت عليكم تكا ربك غدولك عقوبة واختلك ساعة لحالك وفك حسيت عينك في الدموع المصوبة يا الله توفر لي إذا قصات جملة وقلها ضيقتك كل نوبة الناس تتثر مثل ما تأثار أحيانا ما يتحمل الشخص ثور الله تغفر لي إذا يوم قصرت جملة وقلها بضيقتك كله نوبة الناس تتأثر مثل ما تأثر أحيان ما يتحمل الشخص ثوبة لكن وصاتي لا قصى الحلق لنهار تذكر من ذلك تذكر